انما كل كفار عنيد من ناع للخير معتد مريب الذي جعل ما الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد